لا الله بالناس لراو ف الرحيب وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحيك إن الإنسان لكافر لكل أمة جعلنا من سكنه مناسكوه فلا يناظرنك في الأمر ودعوا إلى ربك إنك لا على دم مستقب وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُل لِلَّهِ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينذل به سلطانا وما ليس لهم به علم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 قول بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير